స్మిల్ లహిర్ రహిఫ్లే ఒలి అర్ధివహింసూ في يضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 ناس يبلقوا ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوء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 వ కదలిక తు హ్రజూన్ వీన్ అి ఎన్ఫల తురబ్యుమ్ ఇద తు బెషరు తరు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 మొరబల కంసికత్ ఐ మేను హల్లకూ మె మలకత్ ఐమేను కంక అ రొజపన కుంఫ తుం ఫీసవ బితీన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 اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولائك هم المضعفون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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 يَوْمَئِذِي يُصَدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ هُوَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ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 بالبينات فتقمنا من الذين اجرموا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 తి హిల్ బల తిస్ మిను బి అహు ముస్లి اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ, من بعد قوة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُونَ సహదయ్యాసి వలకి సౌమీయ فالذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئته بايه لا يقولن الذين كفروا ان ان